وَماَا خَلَقَُ السَّماء أَوَن الأأَضَّ وَمَا بَنَهُ مَا بَاطِلَ وَل خَلَقَُ السَّماء أَ أأَغَّّ ذَلِكَ ظَننُ الذيينَ كَفَوُ ذَلِكَ ظَنُ الذيينَ كَفَو فويل للذين كفروا من النار فويل للذين